أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفضون منه فإن له ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبيئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا راؤوا تجارة أو لهوا ان فضو اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاوة والله خير الرازقين